إن من سيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عما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 وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم